ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه سيدخلون فسبح في دين الله أفواجا دين ح موسوعه د ربك ا ت ا ل ن ا ب ا ل ح م د للعلوم ه رب ا ل ا م ي ن ا ل ر ا ل ي ا ك يوم س ل ا م ي نصر ا ل م س ت ق ي م ص ه ا ا ل ذ ي أ ن ع م ت ع ل ي ه م غ ي ر ا للعلوم م ي ا ل ط ا ق ل ا ل ل ه أهلهم